بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد نستكمل بعون الله تعالى شرح كتاب الصلاة من مختصر الشيخ غليف ابن إسحاق وموضوع الدرس سجود التلاوة وما يتعلق به من أحكام وقبل أن نشرع في بيان أحكام سجود التلاوة التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه نشير إلى هذه الفائدة أن العلماء قالوا سجود التلاوة ولم يقولوا سجود القراءة لأن التلاوة أخص من القراءة، فالتلاوة لا تكون في كلمة واحدة، والقراءة تكون فيها تقول قرأ فلان اسمه، ولا تقول تلا اسمهم، لأن أصل التلاوة مأخوذ من قولهم تلا الشيء يتلوه إذا تبعها، فإذا لم تكون الكلمة تتبع أختها، لم يستعمل فيها التلاوة، ونستعمل فيها القراءة، لأن القراءة اسم جنس هذا الفعل، اسم لجنس هذا الفعل. والذي يظهر والكلام للإمام الخرش رحمة الله تعالى عليه عدم كفر من أنكر مشروعي سجود التلاو لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة يعني لا يعرفه الخاص والعام وإن كان مجمعا عليه هذا الكلام مقتبس من شرح الخرش على مختصر الشيخ خليل رحمة الله تعالى عليه والمعروف أبناءنا الطلاب أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في آياتي في ثنايا كتاب العزيز من الآيات ما يشرع عنده السجود وذلك لاجتمالها على لفظ السجدة على سبيل الأمر أو على سبيل الإخبار وسجود التلاوة سببوا الآيات التي, تنتهي فيها التي ينتهي فيها الأمر بالسجود أو الإخبار كما قلنا وهي مواضع متعددة متكررة في القرآن الكريم على نحو ما سنبين وسجود التلاوة فيه خلاف هل هو جزء من الصلاة يشترط فيه شروط الصلاة أو ليس جزء من الصلاة على نحو ما سنشير قال المصنف رحمة الله تعالى عليه مبينا للحق والمواضع فصل سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع فقط إن جلس ليتعلم ولو ترك القارئ إن صلح لي ولم يجلس ليسمع في إحدى عشرة لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلب وهل سنة أو فضيلة خلاف وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة وصاد وأناب وفصلت تعبدون عقم سجود التلاوة هو مشروع على جهة الإطلاق وهو سنة في المذهب على الراجع وليس بواجه سواء قلنا إنه صلاة أو أنه عبادة مستقلة لا ارتبط لها بالصلاة الإمام بن بشير رحمة الله تعالى عليه يقول أجمعت الأمة على أن سجود التلاوة مشروع على جهة الإجمال وهو جزء من الصلاة يشترط فيه ما يشترط في الصلاة من تهارة الحدث والخبث وستر العورة واستقبال القبلة الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى عليه وهو من كبار المفسرين ومن كبار علماء المالكية يرى أن سجود التلاوة واجب وجوب السنة لا يأثم المرء إذا تركه عمه المصنف رحمه الله تعالى عليه لم يرجع السنة وإنما ذكر خلافا في يدور بين كون سجود التلاوة سنة غير مؤكدة أو أنه فضيلة بمعنى المندوب وذلك في حق البالق أما الصبي فالسجود في حقه مندوب والدليل على مشروعية سجود التلاوة من الكتاب الآيات التي فيها أمر بالسجود الآيات التي فيها أمر بالسجود إذ هي تتضمن الأمر بالسجود عندها وعموم الآيات التي تأمر بالسجود في غير سجدات التلاوة ومن السنة يستدل بالحديث الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله وفي رواية أبي قريب يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فلو الجنة ومرت بالسجود فأبيت فلي النار وبعض الفقهاء يرى أن السجدة على من أرد أن يسجد فيها والتمس فضلها ومع ذلك رخصوا في تركها إن أردت ذلك واستدلوا على ذلك بحديث زيد بن ثابت أنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها قالوا فلو كانت السجدة واجبة لم يترك صلى الله عليه وسلم زيدا حتى كان يسجد ويسجد النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي لا يترك الأفضل واستدلوا كذلك بحديث هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم جميعا قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال على رسلكم إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجد والحديث رواه الإمام مالك في موطئه، ورواها الترمذي في سنانه والبيهقي في شعر الإيمان رواه مرفوعة هل يشترط لسجود التلاوة شروط ولمن تشرع سجدة التلاوة؟ نعم سجود التلاوة إن كان في الصلاة ونحوه من مستخدرة الجمعة أو خارج الصلاة والمكلف بالسجود هنا القارئ والمستمع يشترط له على جهة الإجمال من القارئ والمستمع نفس شروط الصلاة الطهارة، ستر العورة، استقبال القول ولمن يشرع السجود يشرع السجود في حق القارئ مطلقا في الصلاة وفي غير الصلاة لكن في الخطبة هنا في الخطبة لا يشرع فيش من هذا الإمام والمأموم والمستمع للخطبة خلافا لمن يرى أن في سجود في الخطبة وتشرع سجدة التلاوة للإنسان إذا استمع قصد استماع لا مجرد عبر الطريق يسمع يعني إذا الإنسان مر على طريق فسمع شخصا يقرأ آية السجدة مجرد مقرد مروره ليس مقررا لسجود التلاوة لكن لو جلس بقصد الاستماع فليسجد صفة سجود التلاوة الشهيرة والمعروفة في المذهب إنه سجدة واحدة بدون تكبير الإحرام ولا يكبر لها تكبيرا زائدا على تكبير الهوي وبلا رفع لليدين وبلا سلام وينحط الإنسان المستمع لها من قيام ولا يلزمه الانحطاط جالسا ثم يأتي بها من جلوس كما يفعله البعض يعني إذا بلغتك أو سمعت أيك الساجدة وأنت واقف، انحط لها مباشرة على السجود لا يستلزم أن انت تجلس ثم تسجد من جلوس ويكبر الساجد للتلاوة للخفض لها والقيام منها سواء كان في الصلاة أو في غيرها خلافا لمن يرى عدم التكبير الملكيين يعرون أن سجد التلاوى صلاة وبالتالي يشترطون لها شروط الصلاة كما رأينا ورؤيتهم في التكبير أو وجههم في التكبير في عموم الحديث المروي عن سيدنا أبي هرهة رضي الله عنه أرضاه أنه كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عن أبي قلابة وابن سيرين رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا إذا قرأ الرجل السجدة في غير الصلاة قال الله أكبر وروي نحوه عن نحوه عن عامر الشعبي قال إذا قرأت السجدة فكبر لكن تكبير مش تكبيرة الإحرام شروط سجود التدوى في حق المستمع تلت شروط أولا أن يجلس المستمع ليتعلم القرآن من القارب حفظا أو أحكاما لا لمجرد الثواب ونحوه. ويسجد المستمع حتى ولو لم يسجد القارئ يعني لا يشترط لسجود المستمع سجود القارئ قبل فلو إن القارئ لم يسجد لا يشترط ذلك في حق المستمع شرط رقم اثنين أن لا يكون القارئ جالسا لإسماء الناس حسن قراءته يبقى علم من هذا أن المحافل اللي كانت تعقد أو ما زالت تأقد في بعض البلاد استماع القراء والترديد حولهم بعبارات مختلفة نحو الله الله ونحوها من العبارات لا يشرح فيها سجود التلاوة الشرط الثالث أن يكون القارئ ممن يصلح للإمامة في حالة قراءة لا يكون ذكرا محققا فيخرج للمرأة والخنثة ذالغا عاقلا متوضئا على الراجح من المزهد إلا مستمعا صحيحا من قارئ متوضئ عاجزا عن ركو فانه يسجد التكبير لسجود التلاوة اللي احنا ذكرناها منذ لحظة هذا التكبير يثير اشكال عند بعض الناس مش التكبير اللي يثير اشكال يعني بعض الناس تصير اشكال بمساله التكبير يكبر ولا لا يكبر الحقيقة ان التكبير فيه فوائد ان المصلين منهم خاصة اذا كان القارئ الامام لها في الصلاة الجهريه التكبير فيه فوائد ان المصلين منهم الابكم والاعمى والعاجز ومن يصلي في اعلى المسجد وفي ملحقاته كمصلى النساء ونحو جل فلو لم التكبير لادى ذلك الى عدم لأدى ذلك إلى اضطراب صلاته نفس العلة أيضا موجودة لو الإمام كبر فقد يظنب بعض من ليس وراء الإمام أن الإمام قد أغلقت عليه القراءة ولكن هذه أخف من الأولى ولذلك ورد فيها التكبير ورد عدم التكبير بالنسبة للإمام المصنف رحمه الله ذكر مواضع سجود التلاوة واقتصر فيها على إحدى عشرة سجدة وسجدات التلوى في القرآن فيها خلاف في العدد الإمام ابن وهبو بن حبيب يروا أنها خمسة عشر وهناك رأي بأنها أربعة عشر وحماد بن إسحاقي يقول أن جميع السجدات إحدى عشر فأيدي هذا الخلاف تصر فيما إذا أراد أن يجبب بذلك في الصلاة فما قلنا أنه ليس من العزائم فلا يجبب به في الصلاة قال الإمام سند ويمتنى عند مالك أن يسجد المصلي بذلك لأنه يزيد في الصلاة فعلا يبطل الصلاة قال وعزائن السجدات هي السجدات المؤكدة فيها المهم أن المصنف رحمة الله تعالى عليه اقتصر على الإحدى عشر سجدة التالية واحد سجدة سورة الأعراف قال تعالى إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ الآية 160 2 سورة الرعد قال تعالى وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ الآية 15 15 ثلاثة سورة النحل قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الآية خمسين سورة الإسراء قال تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الآية مية وتسعة سورة مريم قال تعالى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 إن الله يفعل ما يشاء الآية رقم 18 سبعة سورة الفرقان قال تعالى في كتابه العزيز وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الآية رقم 60 ثمانية سورة النمل عند قول الله تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم الآية 26 9 سورة السجدة قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الآية 15 سورة صاد قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثير من الخلطائل يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب الآية رقم 24 صورة فصلة ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون الآية رقم 37 وهنا خلاف في سجدة صاد وفي سجدة فصلة عند موضع السجود هل هو عند قوله وأناب أم عند قوله وحسن مآب وفي فصلة هل هي عند قوله تعبدون أو عند قوله يسأمون ما عدا ذلك لا يشرع له سجود السعر فلا تشرع عند السجدة السجد الثانية من سورة الحج يا أيها الذين أمنوا كعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون إلى 77 والدليل على ذلك أن فقهاء المدينة وقراءها لم يروا ذلك على حد ما عبر الإمام الدردير لكن المروي عن مالك في رواية محمد بن الحسن عن نافع عن راته من أهل مصر أن عمر رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين وقال إن هذه السورة فضلت بسجدتين وهذا مروي عند مالك في رواية محمد بن الحسن كذلك لا يزبط في سورة النجم في قول الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا هي الآية رقم 62 كذلك لا يزبط في سجدة العلقة كلا لا تطيعوا اسجدوا قتاريب الآية رقم 17 ولا يزبط في الانشقاق عند قول الله تعالى وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون الآية رقم 21 والدليل على عدم السجود في هذه المواطن إن فقهاء المدينة أيضا لم يروا أنها من السجدات فلا سجود فيها وهذا العمل لفقهاء المدينة بنوه على حديث زيد بن ثابت المتقدم إن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ النجم فلم يسجد فيها وسجدة العلق والانشقاق أفاد بعض فقهاء المذهب أن هناك نسخ لحديث الثبوت فيها وقدم عمل آل المدينة على الحديث المنسوخ هنا ذكر المصنف خلاف في مسألة صبوة في الصلة أن صورة صب محلها عند قول الله تعالى وخرر كان وأنب هذا اختيار المصنف خلافاً لمن قال أنها عند قول الله تعالى وحسن مآل وسجد فصلة عند قوله تعالى تعبدون خلافا لمن يرى إنها في قوله أو عند قوله تعالى يسأمون فإن يستكبروا فالذين عند ربك يشبحون لو بالليل والنهار وهم لا يسأمون بعد ذلك نشرع في ذكر طائفة من المكروهات التي تتعلق بسجود التلاوة وتتعلق بعموم قراءة القرآن وما يترتب على مجاوزة سجود التلاوة من الأحكام قال المصنف رحمه الله وكرها سجود شكر أو زلالة وجهر بها بمسجد وقراءة بتلحين كجماعة وجلوس لها لا لتعليم وأقيم القارئ في المسجد يوم خميس أو غيره وفي كره قراءة الجماعة على الواحد روايتان واجتماع لدعاء يوم عب يوم عرفة يوم عرفة ومجاوزتها لمتطهر وقت جواز وإلا فهل يجاوز محلها أو الآية تأويل واقتصار عليها وأول بالكلمة والآية قال وهو الأشبه وتعمدها بفريضة أو خطبة لا نفل مطلقا وإن قرأها في فرض لا خطبة وجهر إمام السرية وإلا أتبعا من المقرهات في سجود التلاوة وقراءة القرآن ما يلي أولا المصنف ذكر أنه يقرأ سجود الشكر بسبب بشارة بمسرة أو دافع مضرة أما الصلاة الشكر عند ذلك لتجدد النعمة أو لدفع الوباء أو النقمة فلا كراها فيها بل هي مندوبة والحنفية وافقوا المالكية في عدم مشروعية سجدة الشكر نفسها يعني عندهم سجدة شكر وليس عندهم سجدة شكر ووجهة النظر في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام تجددت في حياته نعم كثيرة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنه سجد لها لكن الحقيقة أنه ورد من الأحاديث المرفوعة والموقوفة ما يفيد مشروعية ثبوت الشكر فعجبا للمصنف رحمه الله كيف رفض ذلك أو كيف لم يأخذ بتلك الأحاديث مع أن فيها أحاديث متفق عليها فمن هذه الأحاديث مثلا مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به أو بشر به خر ساجدا شكرا لله تعالى والحديث رواه الإمام أبي داود والترمزي وقال إنه حديث حسن الغريب ورواه الإمام ابن ماجه وسقعه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عليه روى عن علي بن أبي طالب في قتال الخوارج أنه قيل له إن في قتلهم ذا الثدية ذا الثدية اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يكون فيهم أو علامة فيهم فسجد علي شكرا لله تعالى وحديث سيدنا علي أو قصة قاتل الخبارج وما فيها ما في البخاري ومسلم من حديث متفق عليه بلفظ طويل المصنف رحمه الله يرى كراهة السجود لسماع صوت الزلزال أو حدثة حيث عن الإمام رحمه الله وأصحابه أنه لم يشرع وأنه من الضلال المجمع أما الصلاة لها فلا تكره بل تطلب يعني تطلب الصلاة للزلازلة لكن لا تشرع الصلاة للزلازلة لا لا يشرع السجود للزلازلة من المكروهات كذلك رفع الصوت بقراءة آية السجدة بالمسجد إلا إذا كان المصلي إمام ويقرأ في جهريّة فيقرأ الإنسان أن يتعمد رفع الصوت بها لأنه لو تعمد رفع الصوت فقد يؤدي ذلك إلى سجود البعض وعدم سجود البعض وإحنا مذهبنا إن الإنسان لو كان جالس في المسجد لقصد الاستماع يسجد لكن لو كان جالس لذكر أو تسبيح أو اعتكاف لا يلزم ذلك أيضا تقرأ قراءة أي السجدة بالتطريب في الصوت بشرط إنه ما يخرجوش عن حدود القراءة لكن لو خرج بالتطريب والتلقين عن حدود القراءة يحرم ذلك والمراد بالتطريب التطريب الذي يتباهى الناس فيه بحسن الصوت أما الترطيل فلا بأس به كذلك من المكروهات يُكره اجتماع مجموعة من الناس لقراءة القرآن معا بلا تقطيع للقرآن. أما حال التقطيع فيحرم زاعي. لما يجزئ القرآن أجزاء ويعدوا يقرؤوا مع بعض. ويُكره للمرء أن يجلس لأجل قراءة أي سجدة خاصة، إلا إذا كان بقصد التعليم أو بقصد السوابع، قصد السجود فلا بأس. والمتعلم في هذه الحالة يجوز له قراءتها. يعني الإنسان الجيش يجلس لأجل أن يقرأ آية السجدة فقط كما يفعله بعض العامة. إنه يتعمد بسجة المصحف وقراءة أي السجدة فقط أو أي قبلها وأي بعدها وما يفعله القراء في المسجد أيام الخميس أو أيام الجمعة في بعض البلاد على سبيل الاستدامة على ذلك وهي عادتهم المصنف رحمه الله يرى أنه يستحب إقامته يعني لا يشجعه على ذلك فإن جاء ذلك عرضا بدون قصد فلا إشكال وهناك روايتين عن الإمام مالك في كراءة الاجتماع لقراءة القرآن على شيخ واحد وعدم كراءته باعتبار مسألة التخليط والتشويش على البعض في القراءة يعني أن يجلس الناس على إمام أو على شخص قارئ أو يسمعهم القرآن من المسائل التي ذكرها مصنف مسألة التعريف هو اجتماع الناس يوم عرفة للدعاء بمسجد معين في غير عرفة طبعا تشبوها بالحجاج مسألة التعريف هذه لو اتخذ الناس سنة في ذلك اليوم تقرأ او لو قصدوا التشبيه بالحجاج تقرأ ايضا وان كان التعريف في يوم عرفة سئل عن الامام مالك عن الجولس بعد العصر في المساجد بالبلدان في يوم عرفة الدعاء فكره ذلك وكرهه ابن رشد وان كان الدعاء حسنا وافضله يوم عرفة قالوا لان الاجتماع لذلك اليوم بدعة والامام سحنون رحمه الله يقول حضرت اشهب يوم عرفة بجامع مصر وكان من حالهم إقامتهم لمسجدهم إلى غروب الشمس يعين للذكر والدعاء كما يفعل أهل عرفا بها وكان يصلي جالسا يعني النافلة وفي جانبه سرّا يعطي منها السؤال يعني يعطي منها الناس إذا سألوا فنظرت فإذا بيدي سائل دينارا مما أعطاه فذكرت له فقال لي وما كنا نعطي من أول النهار والإمام الجزوري رحمة الله تعالى الذي نقل بسنده إلى الحسن أنه قال أول من صنع ذلك ابن عباس يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد تشبيها بأهل عرفة وسئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فقال أرجو أن لا يكون به بأس فقد فعله غير واحد الحسن وبكر وثابت وابن واسع وكانوا يشهدون المسجد يوم عرفة وهذه المسألة أبناءنا الطلاب إن شاء الله تعالى تأتي الإشارة أو يأتي الكلام عنها في باب الحج أيضا من المكروهات أنه يكره للمرء أن يتجاوز سجد التلاوة، يعني يترك سجودها عند قراءتها. بعض الناس يقرأ سورة السجدة ويتعمل ترك أيد السجدة أو سورة الصاد ويتعمل ترك أيد الصاد. لماذا يفعل ذلك؟ هذا مكروه، خاصة إذا توفرت في شروط السجود، وما كانش الوقت من أوقات الكراه. لكن القارئ لو افتقد الشروط أو كان الوقت وقت كراه، ففي المذهب تأويلان في صفة المجاوزة للسجدة. التأويل أول يرى أنه يجاوز محل السجود فقط وهي الموادع المشار لها سابقا يعني يكون مجاوزة لمحل السجود فقط تأويل آخر أنه يجاوز الآية كلها حتى لا يغير المعنى والبعض صوى بالتأويل الثاني أنه هو ابن, ابن رجل كذلك يكره للمرء الاقتصار على آية السجدة فقط الإمام روي عنه كراءتها خاصة يعني يقول لك هقرأ أي تسجدة فقط لا قبلها آية ولا بعدها آية. ويسجد سواء كان في الصلاة أو غيرها. وكلام الإمام رحمه الله قول على تأويلات. أولها أن المراد الاقتصار على كلمة السجدة فقط مثل قوله خار روس الجدا وسجدوا لله. وما قراءة الآية بجملتها فلا يقرأه. والتأويل الثاني إن المقصود به الاقتصار على الآية فقط يعني قرأ آية السجدة كاملة فقط. الإمام المزيري رحمته الله تعالى عليه يرى إن التأويل بالآية هو الأشبه بالقواعد من التأويل بالكلمة، حيث لا فرق بين كلمات السجدة وجملة الآية. كذلك من المكروهات يكره للمرء تعمد قراءة آية السجدة في صلاة الفريضة، حتى ولو صبح الجمعة أو خطبة الجمعة على يخل بنظام الصلاة أو الخطبة. ولو قرأ، طبعا قرأ آية السجدة في يوم صلاة السجدة في يوم الجمعة فيها وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر بذلك ولو قرأ المرء السجدة في فرض يسجد لها حتى ولو كان في وقت من أوقات النهر لتبعيتها حينئذ أزن للفرض لكن قراءتها في الخطبة لا تستلزم السجود كما رأينا في حديث سيدنا عمر. والإمام إذا قرأ آية السجدة في الصلاة السرية يستحب له أن يجهر بها ليعلم الناس أنه قرأ آية السجدة فإن لم يجهر بها وسجد يتبعه المأموم لأن الأصل عدم السهو وإن لم يتابعوه فالصلاة الصحيحة ولا إشكال فيها وإن كان الأحرى بالإمام أن يتجنب أي تي السجدة في الصلاوات السرية أو ينبه الناس أن سيقرأ أي تي السجدة يعني إما يتجنب إما ينبه الناس أنني في صلاة الضغر سأقرأ صورة فيها سجدة في الرقع الأولى أو الثانية ويفضل أيضا أن ينبه الناس حتى ولو في الجهرية لأن كثير من الناس العام لا يعرفون مواطن السجدات ثم تكلم المصنف عن من تجاوز آية السجدة فقال ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحني وبالنفل في ثانيته ففي فعلها قبل الفاتحة في قولان وإن قصدها فركع سهوا اعتد به ولا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا قال وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعي ولا يكفي منها ركوع وإن تركها وقصده صح وكرها وسهوا اعتد به عند مالك اللبن القاسم فيسبد إن اطمأن به لو الإنسان تجاوز أي تستجد بشيء يسير كما لو مر بآيتين أو أكثر آية أو آيتين فيسجد في الموضع الذي تذكر فيه ولا يلزم إعادة قراءة أي بالسجدة سواء كان هذا في الصلاة أو غيرها لأن في قاعدة بتقول إن ما قارب الشيء يعطى حكم لكن لو تجاوزها بيسير بكثير هو ما زاد على ما تقدم فينظر في أمره إن كان في صلاة الفريدة أو النافلة يعد قراءتها ويسجد لها في مكانها بشرط أن ما يكونش انحنى للركوع فإن انحنى وركع فات السجود في تلك الركعة ولا يقرأها مرة أخرى في الركعة الثانية. وإن كان في نافلة ما يلزم وإن كان في نافلة ما يلزم مصاحب الفريضة المتقدم إلا أنه يستحب له أن يعود لقراءتها في الركعة الثانية ويسجد لها. يعني في النافلة يفعل مثل ما فعله في الفريضة فيما مضى ولكن يستحب لي أن يقرأها في الركعة الثانية ويسجد لها لأن يغتفر في النوافل ما لا يغتفر في الفرائض. النوافل القائمة على التسامح والتيسير المتاخرون في المذهب اختلف هل يسجد الإنسان الذي جاوز سجدة التلاو لها قبل قراءة أم القرآن لتقدم السبب أو يسجد بعد قراءة أم القرآن لأنها حيناء غير واجبة فمشروعيتها بعد الفاتحة ثم يقوم في نقرأ الصورة هناك قولان في المذهب في ذلك ذكرهما بعض شراء خليل وذكرهما ابن الحاجب في كتابه جامع الأمهات لو الإنسان قصد السجدة ولكن نسيها يعني قصد بأن ينحط بنية السبود للتلاوة فلما وصل إلى الركوع نسيها فركع قاصدا الركوع كان ذلك سهوا عنها ويعتد بهذا الركوع عند الإمام مالك بناء على أن الحركة للركوع لا يشترط قصدها فيرجع له وقد فاتت السجدة ثم إن كان في أول النفل عادها في الثانية يعني عاد قراءة آية السجدة في الثانية وسجد يعني وسجد للإتمام ولا يلزمه أن يسجد للسهو نقص الحركة ولا للزيادة هذا رأي الإمام لكن الإمام ابن القاسم رحمة الله تعالى عليه لا يرى الاعتداد ركوعه ويلزمه أن يخر أن يخرّ ساجدا فإذا رفع ساهيا لم يعتد به أيضا ويخرّ ساجدا ويزبط إنطمأن لذلك لو كرر الإنسان سجدة التلاوة بأن يسجد معها أخرى سهوا فأنه يسجد بعد السلام ولو سجد لها قبل قراءة محلها يظنها السجدة سهوا سواء قرأها وسجد لها ثانيا أم لا فأنه يسجد للزيادة بعد السلام هذا في تكرير السجدة نفسها لكن في تكرير قراءة السجدة المصنف قال وأصل المذهب تكريرها إن كرر حزبا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة الامام المنزيري رحمته الله تعالى عليه يقول إن قاعدة المذهب على إن السجدة تكرر بقراءتها قرائتها تكرار قرائتها وذلك كما لو كرر حزبا من القراءة فيه سجدة أو سجدات حتى ولو في وقت واحد وليكفي الاقتصار على السجدة الأولى فقط لكن الحقيقة استسنعوا من ذلك المعلم والمتعلم قالوا إن المعلم والمتعلم يحتاجان إلى التكريج فإذا كرر أحدهم الآية والثاني يسمع يكتفى بالسجود في المرة الأولى فقط. يعني طالب جالس يتعلم أمام شيخه القرآن، كرر عليه سج سجدة تلاوة مرة واثنين وثلاثة يكتفى بالسجود في المرة الأولى فقط. مستحب آخر ذكره المصنف هو لقارئ سجدة الأعراف نظرا لكونها آخر السجدات يعني يعني آخر صورة يستحب أن يقرأ شيئا من الألفاظ أو أي صورة بعد قيام السجود وقبل الرجوع. ولا يكفيه أن يجعل الركوع بدلا عن سجدة التلاوة. لأن الركوع مقصود به الصلاة طبعا لو كان النجم يرون السجود فيها كان يبقى نفس الحكم. ولأن المرء إن قصد به الركوع للصلاة لم يكن أتيهم بسجد التلاوة وإن قصد به السجود فقد أحلال عن صفتها والحالتين غير جائزتين لأنه تغيير للوضع الشرعي آخر مسألة تناولها المصنف في سجود التلاوة لو ترك المرء سجد التلاوة عمدا وقصده يعني قصد الركوع بانحطاط له صح منه الركوع مع الكراها أما لو ترك سهوا وركع وتذكره وراكع فهل يعتد بالركوع وعدمه فيه روايتين رويت أشهر عن ملك يعتد به ولا شيء عليه رويت ابن القاسم لا يعتد بهذا الركوع ويلزمه أن يخر ساجدا ثم يقوم فيبتدئ الركعة ويقرأ شيئا من القرآن ويركع حينئذ ويركع ويسجد بعد السلام أن يطمئنه بركوعه الذي تذكر فيه أنه تركها لزيادة الركوع وأولى لو رفع منه على سبيل إسه وبذلك أبناءنا الطلاب نكون قد انتهينا من الكلام عن سجدة التلاوة وما يتعلق بها من أحكام وهو باب واسع وهناك رسالة لأحد العلماء المعاصرين في سجدة التلاوة وما يتعلق بها من أحكام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى